بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل امده الومدى الذي جمع ماله عبده يحسب ان ماله في الحطمة وما أدراك من الحطمة نار الله الموطة التي تطرع على مستدام إنها عمرين the love